وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن, ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَل إِنْ أَخْثرَرناَا عَنّْهُمُ العذَابَ إِلَاءَّةٍ معَْدُودَةٍ ل يَقولٌُلَيَقولُولَّماَا يَحبِس أَل يَمَ يَأتِهِمْ لَْسَمَصرُوفًَا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون. وَل إِن أَذَقُنَ الْإِسَانَ مِ رَحْْمَةَ ثُمَّ نَزَعنَ غَامِن ثَُّ نَزَعنَهَا مِنهُ إِهُ لَأُوسُ كَفُور وَل إِن أَذَقُنَاهُ نَعم أَبَعْدَ غُرَّّ أَمََّتْهُ لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ بعض ما يوحى إليك وضائق بي صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل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 ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول ويقول الاشهادها الذينَ كَذَبُوا على رَِّهِم أَل لعَلَةُ اللهَّهِ على الظَّالِمِين الذيينَ يَصُدُّونَ عَ سَبيلِ اللَّهِ وَيَبغونَهَا عوجَاء وَيَبغونَهَا عوجَوَهُم بِالآخَِةِهمم كَافِرُون. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مُعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم ان لهم في الاخره هم الاخسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبته واخبته الى ربهم اولئك اولئك اصحاب الجنة أم فيها خالد